صميرة الشيخ هناك بعض الأخوة يتعامل مع بعض الحربيين كالسيخ ونحوهم ممن أدخل إلى بلادنا معامة الحربي أيضا مع أنه أمنا ودخل إلى البلد بمقتضى التأشير أو بمقتضى ابن ولي الأمر فما هو رأيكم في هذا الأمر أرى أنه لا يحل لهم أن يفعلوا ذلك أن هؤلاء دخلوا بأمان حق بينهم وبين من كفلهم وبأمان وترخيص ولي الأمر فلا لنا أن نعاملهم معاملات حربيين لكن واجب على المسلمين أن يكونوا يقظين وأن يحيثوا ما استطاعوا على أن يجلبوا إلى بلاد الإسلام من هم مسلمون العبد المؤمن خير من المسلمين ولا عجبكم